قَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَوْرُونَ فَقَالُوا ساحرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا قُتِلُوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيون نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إِن أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم قل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجل ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمين نُصْرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي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 يوم اتلات يوم تلون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله ومن يضل الله فما له منها ودلقد جاء يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لي أبعث الله قلتم لي أبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعل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 وما كيد فرعون إلا في تمام وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزار مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يرزق. ويا قوم ما لي, ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله تدعونني لأكفر بالله وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار إلى العزيز الغفار أَجَرَ مَن لَمَّا تَدْعُونِي إلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَن لَّمْ رَدْنَا إلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَسَتَذْكُرُ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا قَالُوا قَفِ فِي آلِ فِرْعَوْنَ سوء العذاب أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا سبعا فهل انتم مغنون عنا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا حكم بين العباد إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عن كازا جهنم همم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكت تأتيكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واستفتحوا وخاب كل جبار عنير واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بموت، وما هو بموت، والموت راحه عذاب الغلِي، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرما.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 وَمَا لَكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَذَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا وَذَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ أُولَئِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ لَّكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُعَفَاءُ لِلَّهِ استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنو عننا من عذاب الله مل شيء؟ قالوا لو هدى الله لهديناكم ونا علينا اجزعنا اجزعنا ام صبرنا قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء مالنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما ان كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم الله أكبر